يقول هذا السائل ما حكم المبيت في مزدلفة وهل تستوجب صلاة الفجر بها بعد السؤال يقول ما حكم المبيت في مزدلفة وهل تستوجب صلاة الفجر بها المبيت بمزدلفة هذا واجب من واجبات الحق الحج وهذا أمر سبق بيانه فيما مضى أثناء عد واجبات الحج وهي سبعة منها المبيت بمزدلفه المبيت بمزدلفه ويبيت بها حتى يصلي الفجر وبعد صلاة الفجر يقف مستقبلا القبلة ذاكرا لله وداعيا بخير سائلا بخير الدنيا سائلا الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة وعندما تسفر وقبل أن تطلع الشمس ينضي إلى مина. هذه هي السنة. ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بعد منتصف الليل للنساء والضعف في الذهاب إلى مина بعد منتصف الليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا حرمت في اليوم الثامن من ذي الحجة من الفندق هل يستحب أن أصلي ركعتين؟ ليس هناك صلاة. تختص الإحرام أو صلاة من أجل نية الإحرام فأنت في السكن تغتسل وتتهيأ وتلبس إحرامك ثم تعقد النية لبيك اللهم عمره إن كنت توضأت وأردت أن تصلي سنة الوضوء فهذه مشروع في كل وقت أما أن تصلي صلاة هي سنة للإحرام فهذا لم يقم عليه دليل نعم. أحسن الله ليكم يقول هل يجوز لي أن أحلق رأس أخي وأنا محرم؟ نعم. للمحرم أن يقصر لغيره وله أن يحلق لغيره وهذا لا يؤثر على على حجه نعم. هل يسن للحاج إذا طاف بالبيت أن يشير إلى الحجر الأسود عند انتهاء آخر شوط من الطواف نعم الإشارة تكون في بدء الطواف وتكون أيضا في آخر. تكون في بدء الطواف وتكون أيضا في آخر الطواف عند كل شوط يكبر ويشير بما في ذلكم الشوط الاخير نعم الإشارة تكون في بداية الطواف وفي أثناءه عند كل شوط بمعنى أنه يشير سبع مرات هذه عند بداية كل شوط وعند النهاية أيضا تكون إشارة نعم الله يسأل عن النيابة في رمي الجمرات النيابة عن الغير في, جم... في رمي الجمرات صحيح إذا كان الغير المنيب غير قادر على الرمي أما إذا كان قادرا على الرمي فليس له أن ينيب أما إذا كان غير قادر على الرمي لمرض أو ضعف في البدن فينيب غيره وغيره ينوب عنه ولا حرج في ذلك نعم حسن الله يقول هل على المرأة هدي إن كانت متمتعة أو قارنة؟ الهدي على المتمتع والقارن ذكرا أو أنثى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هذا أمر واجب على كل من أدى العمرة والحج في سفرة واحدة قارنا أو متمتعا وهو كما عرفنا دم شكران لله سبحانه وتعالى وهو للرجال والنساء على حد سواء ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا لكل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقة وجل أولا وآخرا سره وعلنا اللهم اغفر لنا و وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إننا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظ إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وأن تكون لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم احكم دماءهم اللهم آمن روعاتهم اللهم استرعوراتهم يا رب العالمين اللهم احفظهم يا ربنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعود بك اللهم من شرورهم اللهم آمنا في أوطاننا